وَبَدَى لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَشْتَهْزِئُونَ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا كُتِتَهُ عَلَاءٌ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ قَدْ طَالَهَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ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 واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم مِنْ ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن قول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين